أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر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 انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا ل امسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا ولقد ََ اتينا ََْ موسى َُ تسع َِْ آ ي َ ا ت ٍ بينات ف َ ا س ْ أ َ ل ْ بني َِ اسرائيل ََِْ إ اذ جاءت َ ف قال له فرعون إ ن ي ل أ ظ ن ك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما ا ن ز ل ه ؤ ل ا ء إ ل ا رب السماوات ولدت ان ا ص ر وإني ل أ ظ ن ك ي ا ف ر ع و ن ل ك و ر ا ف أ ر ا د أ ن ي س ت ف ز ه م من ا わっこんなみんばりでばにいすらえいらす كن うらばん ا ل آ خ ر ة ك ن ا بكم ل ف د ى شركه دعويه غير و ب ا ل ح ق نزل و م ا أ ر س ل ن ا ك إلا م ب ش ر ا و ن ع ي ر ا わこ ل あなたこらあななしあらむわなぜなおたんぜいらこらあみぬうべいおうらとみぬ الذين أ و ت و ا العلم من قبله إ ذ اذا يتلى عليهم إ يتلى عليهم يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويقولون ن س ب ح ا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 قل ادعوا الله أ و ادعوا الرحمن أ ي ما تدعوا ف ل ه ا ل أ س م ا ء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 ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا إ ذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن ワンダークンビッドアーイカーロッビッシャークイヤ やりすぎ و やりすぎん 「あなたはあなたの名前を知りたい」 lamnagعلahuhu「私の名前は何でしょ ا か?」 كانت وكانت ا م ر أ ت ي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك هو عليهن وقد, وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ئ قال رب اجعل لي آ ي ه قال آ ي ا ت ك الا تكلم الناس ثلاث ليال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 ياخذ يحيا خذ الكتاب ب ق و ة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه おはこの世を見つめることは何でもなもないことはないいことはない و ش ر ك و الهدى شركه د ا و ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إ ل ي ه ا روحنا فتمثل لها بشرا ف موسوعه النابلسي ل ل ع و ذ ب ا ل ر ح م ن م ي ه 「私の名前は何でしょうか?」 قالت أ ن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني ب ش ر ولم أ ك ب غ ي ا ورحمة منا و かわいい」「かわいい」 مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ف أ ج ا ء ه ا المخاض إ ل ى ج ز ع ا ل ن خ ل よし قد جعل ربك تاكسري ح ا وغزي إ ل ي ك بجذع النخله تساقط ت وغزي إ ل ي ك بجذع النخله التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي ا واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر أ ح د ا فقولي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 قالوا يا مطيم لقد جئت شيئا فريا يا أ خ ت ه ا ؤ ن ا ما كان ابوك امر اسوء وما كانت امك بغيا ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في ا ل م ه د صبيا قال, الله「قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت واوصاني ب ا ل ص ل ا ة والزكاه ما دمت حيا 僕は思い ر してくれたのであればいいのか ي と思っ و ل て。 و م أ م و ت و م أ ب ع ث ح ي ا ذ ل ك عيسى ب ن م ر ي م ق و ل ا ل ح ق ا ل ذ ي فيه ا م ي ه すぐにおいでください。 「今日は私 ل ことですが今日は私のことですが私 ه ことですが私のことです。 موسوعه النابلسي أ ح م ن ه م ف و للعلوم ذ ي ن ك الاسلاميه ي ي لكن في ل スニョンはね、こ ل ように思い出し ا くれまし ن